أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّاكَ تَحْمَالَكَ فِسْأَ النَّبِينَ لِيَغْتِرَ لِكَ اللَّهِ مَا تَفَزَّمَ مِنْ جَنْدِكَ وَمَا تَعْخَرَ وَيْكِمَّ نِعْمَتَهُ ويتم نعمته عليك ويهديك كراكاً مستقيما وعطرك الله نصراً عجيما والذي أنزل الشفينك في قلوب المؤمنين ليزجادوا إيماناً مع إيمانهم ولله ذو عبد السماوات والأرض وكان الله عليماً حكيماً يدخل المؤمنون المؤمنات الجنة سببا من تحتها الأنهار قادرين فيها قادرين فيها وكثر عن كلياتهم وكان ذلك إن دليلك للنمنا كلما منافقين المنافقين المشركين والمشركات والمشكين والمشركات هو إن السماة عليهم جاراً كسائر الأرض والله عليهم وإلا عليهم ما أعد لهم جهنم لسعة كبيرة ولله جنة وسناوات الأرض وكان الله عز وجل حكيم إن أرسلناك سيداً ورسلاً ونبياً قُلْ إِنَّ مَن يَمْنَعُ دِينَ اللَّهِ وَيَسْتَعْجِلُهُ وَيُقَدِّرُهُ إن بُكْرَتُهُ وَأَصِيلُهُ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ مَضَوْا عَن ذِكْرِ اللَّهِ لَنُبْعَثَنَّهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَادِرٌ فَلَن أَمَن أَلْكَامَنَا عَهِدَ عَلَيْهِمْ لَا تَكُنْ لَهُ أَجْرًا عَلَيْنَا سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ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 قل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يأتكم الله أجر حسنا وإن تتوالوا كما توليت من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطيع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى يعذبه عذابا أليما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 في بطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدى معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم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 لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لا تدخلوا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا طريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشدا وعلى الكفار رحماء بينهم